Bismillahirrahmanirrahim Hamim الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِي مَعِينٍ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ من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 حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع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 يَدُ سُطْرِ الرِّزْقِ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّاهُ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ وَمَا وص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 الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم.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 ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَضَّى لِمِن لَمْ مَرَأَ الْعَذَابَ قُلُونَهَا الَّإِلَّا مَرَضٍ مِن سَبِيلٍ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 ألا إنَّ الظالمينَ في عذابٍ مقيمٍ وما كان لهم من أولياء ينصرنهم من دون الله وَمَن يُضِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ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 وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيًا، إلا وحيًا أو مورا إحجابًا أو يرسل رسولا أو يرسل رسولًا فيوحى بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم.